كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملات صفا صفا وجي يا يوم اذن ذهلني يوم اذن يتذكر أركت الأرض دك دك وجا ربك والملك صف صف وجيء يوم بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأم لا تقرأ ذكر الإنسان يوم إذ يتنفى الإنسان وعن ما له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ إذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه فاد <تصفيق> يا هيت وهي نفس المطلق